الرسول. عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الرسinet والسلام ونشركون لا إله الله أنه لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده رسوله قلني هذا الدرس الثالث في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينجح المسلم في حياته وكيف يعيش حياة طيبة وتطيب له الحياة أو ما يسمى في النجاح في الحياة كيف النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الخلق إلى طريق النجاح مبوع اليوم هو يتكون تقريباً من سبع نقاط ومسألة التصميم عن هدف والثبوت والصمود ورفع المعنويات ولا ترتفف إلى الأشياء التافهة ولا بود من التوحيات وانظر إلى نصف الكأس المملوء وانظر إلى الذي تتملكه ثم بعد ذلك تكون نفسك فهذه النقاط طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وأرشد الخلق إلى تطبيقه أما النقطة الأولى وهو التأكيد على الهدف أو التصميم على الهدف وذلك أنك لابد يتنجح في حياتك لابد أن تجعل الهدف أمام عينيك أو عينيك ولا ترتفت إلى هذه المناوشات أو المهليات الجانب وأنما تجعل دائما هدف أمام عينيك ونصف عينيك هذا الهدف الغايل لتكلم عنه أو بيانه في درس السابق وكان هذا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي تنجح في هذا الهدف أو تحقق هذا الهدف وتنتهي هذا الهدف حتى تصل tää النتيجة لابد ان تلتفت دائما الى الهدف ولا تلتفت الى غير الهدف وتصمم عن هذا الهدف الذي هو مرامك وهو الذي تصب إليه من أمثلة ذات تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتوجه الى الحديبية وطبعاً بينه وقريش قتال وعداوة وهذه العداوة والقطال متسمخ بين النبي صلى الله عليه وسلم بدولة النبي صاحب صلى الله عليه وسلم هذا هو هدف يريد أن يحققه وهو هدف المرحلي وهدف أداء العمرة أما هدف الذي ذاته فتح مكة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد على هذا الهدف أو أراد أن يصنع على هذا الهدف وهو أداء العمرة عندنا توجه في السنة السادسة من الهجرة إلى مكة وصل خبر اذا النبي صلى الله عليه وسلم بان هناك جموعا قد تجمعت لقتاله استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فاشار عليه ابو بكر الله رضي وهذا كان هدف خروج النبي صلى الله عليه وسلم هدف ذهابه الى مكه لاداء العمره مو هو لقتال ولا يهدف للقتال ولم القتال ونناتي للقتال وانما اتينا لنعتمر ولاداء العمره فانا تعترضونه قاتلناه فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا هدف وأخذ برأي أبي فكر أبو الله تعالى أنه استمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل نبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية تعرضت له قريش وأتاه قبل هذا رسول من قبل قريش أو عين من عيونه ولكنه كان يعني كان ينقل الأخبار إلى قريش فقالنا قريش جمعت لك الجنوب فقال نحن لم نأتي لقتاله وما يتينا للعمر فإن صدنا قاتلناه وقبل يصل الحديبية جابها النبي صلى الله عليهية موانجة سرية أو كثيرة بقياد الخاذبة وليد فيها عكمة عبده Gall have فكمك النبي صلى الله عليه parole ولكن النبي صلى الله عليه möتوا وسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا غير طريق الطريق للوصول إلى مكة بأداء العمر وذلك تصميما عن هذا الهدف وهو أداء العمر عندما النبي صلى الله وصل إلى منطقة الحديبية فبركت ناقة النبي صلى الله في الحقياب لبركه نقس النبي صلى الله عليه وسلم في عن قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم اننا نحن لم قال ارجع قال ما عندنا نحن ناتي لقشام ناتي لاداء العمره قريش النبي الله عليه وسلم للتشاور او مع النبي هذه المساله اصر النبي صلى الله نفس الهدي وقع النبي صلى الله بعد ذلك لما رات قريش بان النبي صلى الله عليه وسلم يصمم على الهدف هذا لتوقيع معاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبيه عندما وقعت المعاهده وقع عنها سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم طب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل ما نعلم من الرحمن لا نعلم لا رحمان يا محمد يريد ان يفضل الاتفاق ولكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نعرف الله ليس قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك الله ماشي عشان نحقق الهدف قال هذا معاهد الله محمد الله سهيل بن قال انا الله لبايعناك وتابعناك امح رسول الله قال النبي رسول الله اي هذا الله عليه الله قال والله لا امح وقال النبي صاينه وقال النبي صلى محمد بن الله النبي صلى الله البعض الله يمكن. استمر نبيسا على هذا الهدف. يريد أن يحق النبي صاحب الغرض اللي هو المعاهدة أو أداء العمرة لا يريد أن نبي صاحبه لا يريد أن يزدق الغتال توقع هذه المعاهدة الآن خلال هذه الفترة أرسلت قريش فلنضم المعاهدة وكانت المعاهدة كانت مجحثة يرجع المسلمون هذه السنة وما يعتمرون ومن أتى من المسلمين كافرا قبلت في قريش ومن من قريش مؤمنا رده المسلمون إلى قريش شرق مجحثة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ليستمر على هذا الوقت عنده غاية أو ما يدفق مكة وقبلها أداء العمرة أو تقي قبل النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة هذه أرسلت قريش ابن سهل بن عمر أبا جندل وأتى يرسف بقيوده يعني جر قيودة معه وهذا يستنصل بلمسلمين ويستغفل المسلمين هذه اللحظة سهل بن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جندل قال هذا أول من أطالبه كذبه أتىك من قريش مؤمنا ترده إلينا قال دعه لي قال والله لا والله إذن فضل الاتفاق قال إذن إلا لا ما فيه فضل الاتفاق نستمعوا الاتفاق خذ صمم النبي صلى الله عليه وسلم خذ كان يسأل بعضه تعجب كيف المسلمون كنهم تعجب من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف قبل بهذا وإذن ثالث ثالث المسلمين هذه اللحظة أخذ سهل بن عمر ابنه أبا جنزل وأخذ يضرب فيه أمام المسلمين برض وأبو جنزل يستغيث المسلمين ما المسلمين يغيثه إغاثة مادية وإنما إغاثة معنوية يصبرونه ويصبروه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب فيه أبوه أبوه يضرب فيه ابنه ومع هذا ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق كان نبي صلى الله مصمم على الأدب خلال هذه الفترة الآن توقي المعاهدة ووقيت المعاهدة هذه الفترة أرسيت قريش مجموعة الخاصة معاهدة في أحد من القريش التي تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولا دوسة نبي صلى الله عليه وسلم اتعرف فمجوع من القريش أخذ تسببوا النبي صلى الله عليه وسلم و أما سلم بأكوع أخذوا سلم بالأكوع النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة هاي رجل آخر أبن عامر أو رجل آخر كذلك أخذ مجموعة سبعون من قريش أتوا ومعهم سيوفهم اختذون على المسلمين فأسروهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاصه فضل اتفاق ما أطلب من صلى الله وسلمهم النبي نبي صلى الله عليه وسلم passwords dye كانوا سلموا هدفان سمرهم خلال هذه الفترة، فر أبو بصير وهو من المسلمين فرّ من قريش أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنجد وأرثت قريش اتنين لإتيان بأبي بصير الاتفاق муж有OOOOOOOOO ما حررتهم إلى tapping فسلم النبي صلى الله عليه أبو إلى قريش. بق sobre إلى من هالك كل هذا حتى حقّر النبي صلى الله عليه وسلم هدفه وفعلا عندما صمّم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدف وما غير أهدافه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن في نتيجة كل النتاعج كل نتايج ما ضفرت قريش بشيء من المصالح ومن السلبيات والنبي صادم هو الذي ضفر بهذه المصالح قريش كانت تتقطع قبل الاتفاقه كانت تتقطع الاحابيش صار فائره ضد قريش ومكلم مع قريش وكان فائره بتصميم الذي صاهم الله عليه اضطرت قريش القريش لتوقيع كان لصالح المسلمين في المعاهده من يريد الدخول في جوار نبيس هم دخل ومن يريد الدخول في جوار قريش دخل الاصل كان يريد في جوار قريش لكن ما كان مجال مفتوح أمام القبائل لدخول في جوار النبي صاسم عندما أدئت قريش بهذا مجموعة القبائل دخل في جوار النبي صاسم في كان صاحب النبي صاسم العمره فما اعتمر هذه السنة ما اعتمره في السنة القابلة أما من ناحية من أتاكم من قريش من المسلمين تردونه قريش في وتتراجعت عن هذا الرأي لأن رأيت بأن تجارة كسدت لأنه وصل أخر يتعرض بتجارة قريش فما حصلت قريش على شيء ولما كان كل هذا فتح فتحه Oxflam كل هذا تصليم هذا المثال مثال 아خر لتصليم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأهداف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة دعوة التوحيد وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم من امور ومع هذا كان المصمم على هدف واحد استเวذب النبي صلى الله عليه وسلم ,أو قبل هذا عذب الصحابةِ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالإنب وهذا خضاب وهذا عمار وهذا ياسر وهذه سميه وصهيب عذ والنبي صلى الله عليه وسلم اسمع اداه التوحيد ما غيره وما قال الان كتاب لا هدف واحد توحيد فقط دعوه الان قتلوا مجموعهم الصحابه قتلوا سميه قتلوا ياسر قتلوا سميه وياسر صمم النبي على ما في قتال الان صنف الدعوه دعوه التوحيد صمم الهدف استنتاج النبي صلى الله عليه وسلم سخليه بالنبي عذر النبي صلى الله عليه وسلم انا قريش وامن قريش وحصروا في شباب طالب صمم النبي صلى الله عليه وسلم على الهدف واحد اللي هو الدعوه يغ... بعد ذلك اغراقات اسوي بالعثب الرديعه وعرض النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت تريد مالا اعطيناك من المال ما تريد. كنت تريد ملكا كنت تريد امراتهن تزوجناك من أجمل نساء ومن أشرف نساء العرب ما تريد مال منصد نساء وفر لكل الأمور هذه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومفصلت من, من بداية فصلت إلى قول الله عز وجل فهنا عرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة هذه وقت المنصب هدف واحد أتى ملك الجبال عنده النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتى ملك الجبال عنده قرن الثعالح فقال لها محمد ان الله ارسلني اليكم ما كان ملك الجبال نزل قبل هذا قال اسلم انك اردت ان اصدق عليهم اخشبيين على بني عبد عليهم في منى ان اردت ان اصدق عليهم اخشبيين فعلت قال نبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يقول لا اله الله دعوه ما غير الهدف هدف, هدف النبي صلى على الدعوه الان على هدف واحد لما فتحت فتح النبي صلى الله كان مصر نبيسهم عن هذا الهدف فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب ولا إله إلا الله لا إله إلا الله تحقيق لهذا الهدف إلا أن حقق النبي صلى الله عليه وسلم هدفه فكان نبي صلى الله عليه وسلم مثال صالح في غلقة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم على على التركيز على الهدف محدد أرسل نبي عندما central النبي صلى الله عليه وسلم حليف عندما راقت الأمور بالمسلمين اوضاع يعني في حافظ كان هي 12000 من الكفار غدرت يهود غدر المنافقون وتجمع 12000 مع عدد الصحابه فقط وضع يعني مريب ومخيف وكل مجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا على اجتمعوا قال ليصا ان ياتي لي خبر القوم ما قام احد من الصحابه من الصحابه المجموعات كان مجموعه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها وكله عمره كان فيها حديث قال ما ياتي لي خبر القوم ما قام احد فقد احذيث القوم فاتي لي خبر ولا تحدث فقط استكشافية كما يقال هاي سرية استكشافية بكونة واحد استطلاعية روح بس لا تحدث حدثا هدفك شيء واحد تستكشل وقت وتأتني بخبر تأتني بخبر القوم فقط وضعا له الجنة خرج حليفة انسل بين المشركين قال رأيت أبا سفيان يدفئ ظهره عرض ظهره لنرحته ليلة كانت باردة والريح كانت قوية وشيك برودة إذا ساعهم بيحة وجنودة لم تروا كان الله تعالى وصيرا يقول فأخذت سهمي وجهت إلى أبي صفيان يعني قتله فتذكرت كرام النبي صفيان الهدف. هدف هدف لأرسل النبي صفيان لا تقير هدف إياك أن تغير هذا الهدف صمم على الهدف الذي أرسلت إليه آه نبي صفيان يعلم الصحابة يقول فأرجعت سهل في اتنامت ثم أرجعت لو أنقعت يا أبي صفيان لتغير وضع تماما لكن صمم على الهدف الذي علمه النبي صفيان فكانت هذه النتيجة نفس اللحظة قال أبو صفيان قوهم ال� ولو قتل ابو سفيان من الذي امرهم بالرجوع لاستمروا في الوضع اللي هم عليه وربما هزم المسلمون في هذه المعركه لكن ابو هو العامل الان هو هو قائد الجيش فامرهم بالرجوع قال فاني مرتحل اللي مرتحل اللي قاعد قال مرتحل ضرب الدابه وقامت الدابه وارتحل ابو سفيان وقتها قبل ان يامرهم بهذا تغير وضعهم هنا فبدئ يصبح احد يعلم استصناع اهله في المقابل ينظر عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان علم الصحابي في البدايه تصنع هدف وما غير الصحابه وصحنا الاهداف عندما غير واحد من الصحابه الهدف فقد النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت اوضاع تماما مع الله بن جحش عندما النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن في سريه مع اثنين وثلاثه مع مجموعه كان في بدايه الهجره بس ما يتعرضون باخبار قريش اذا هم عند باخبار مكه الى المدينه لما ذهب هناك رأى عبدالله الله جحش أثنين من المشركين أتوا للدخول في الحرم وكان في آخر يوم من شهر الحرم فأراد الدخول في الحرم فقتلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقط سريع استطلاعية لها قال لو دخل الحرم ما نسبع أن نقتله فقتلوه وأخذوا المال الذي معه غضل النبي صلى الله عليه وسلم فارت فارت القرية العرب وين احترمون شهر الحرم؟ وإن العرب أو المسلمي احتمون شهر ما يحسيهم ما يتوقل شهر حرام وإلا كثار تائوتهم فعلا الأوضاع أصبحت مسلمين الله سيئ. انقلب الحال عندما تغير الهدف وغضب النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال ليس لك عشرهم قتال فيه قتال فيه كبير أي كبير من الكبائر فعلهم كبير من الكبائر ثم قال الله عز وجل وصد عن سبي الله وكفر به ومجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله لها كغضية من فعلها كبير من الكب هذه الأخطاء الآن المسلمين ما تغيروا الهدف وعليه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم تغيرها الوضع في غنث أحد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرومات خاطب الرومات لا تغيروا الهدف هدف والس أرموهم لا تجاوزوا هذا المكان أو لا تستهلوا عن هذا المكان سواء أنت صرمه ألوزمنا أو الدائرة علينا أو الدائرة لنا إياكم أنت المكان هدفوا صلموا على الهدف لكنهم ما صلموا على الهدف هذا وعندما تغير الوضع وتغير الرأي عندما رأوا نصر المسلمين والغميمة فنزلوا وتركوا الهدف تغيرت الوضع وهزم المسلمون أراد الله عز وجل أن يعلم الصحابة على هذا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم يريد البناء ومنكم يريد الآخر فعندما تغير الهدف حصلت الهزيم إذن هذه النقطة الأولى النقطة الأولى أن لابد من أن تصمم على الهدف حتى تحقق هذا الهدف وتنجح في تحقيق الهدف النقطة الثانية إذن صمم على هذا الهدف لا تغير رأيك في هذا المسألة النقطة الثانية الثبات والصمود يعني لا تتراجع لا تخاف مهم ما اجتمل لا تخاف لا تتراجع لا تتكلم الهدف استمر في الهدف مسألة الأولى تصمع الهدف الناس غير رايك نظر هدف هذا وذي ما تتوجه لهدف هذا ثم تتركه لا وإنما تستمر عن هدفك النقطة هذه صمحتها واصلت بالمصائب فصمع الهدف أي لا تتراجع واصمد واثبت فإذن التباس والصمود يستمر في المطالبة بهذا الهدف ولا تتراجع مهما اجتمعت عليك الأمور وهذا حصل طبعا في الأهد المكين عندنا قبيسا ندعي للتوحيد عددوا الصحابة ما تراجعوا ثبتوا وصمدوا هذا الكلام يعذب أحد من أحد إن يضرب عمار عم تغتل أمه أمامه ويغتل أبوه خباب صهيب تأخذ أمواله ومع ذلك ما تراجعوا أخذ مار صهيب قال أعطيني هذا الماء وكذا وقال والله لا أعطيك حتى فقال نبعث حتى نبعث فقال والله لا تبعثن إلا تموتن ولا تبعثن ثبت وصند وما تراجع قتل من قتل من الصحابة ياسم وسميين وما تراجع ويغعن في شبع الإطالب ما تراجع أتى خباب الله أخذ يشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما تراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم يثبتون أماما قال والله لما أتى قال يا رسول لا تستنصر لنا ألا تدعوا الله لنا فقال الله كان يأتي من كان قبلكم فيحفر له ثم يوضع ثم يدفن ثم يوضع من شاط على مفرق رأسه ثم يشطروا شطرين ما يرده ذلك عن دينه. لكنكم قوم تستعجلون يثبت. يثبت لا تتراجع كانت النتيجة ما هي انتشرت راية توحيد وانتصرت هذه الرائعة ورفرفت على الكعدة راية التوحيد. في غزة حنين عندما دخل المسلمون في الوادي ووادي حنين فأصابتهم السهام والحرار من كل ناحية فروا المسلمون وفر المسلمة للفتح فإذا فروا مجموع من الصحابة النبي صن ثبت وصند وما تراجع وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثقيف و هوازم يقول انا النبي لا كذب ان عبد المطنم على بغلته لا حتى يقول الزماعة كنت كنت اخفض من سرعة بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة انطلاقه بين الكفار وبين لج PDF ويقول انا النبي لا كذب ان ابن العبد المطنم ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم آس فيها من كل ماهي وقعت هوازم وثقيف قوته النبي, النبي, النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته ورفع سيفه وقال انا النبي ولا كذب و عندما ثبت اجتمع الصحابه وهذا قال العباس يا عباس يا عباس نادي اصحاب السموره نادي اصحاب صله البقره فخذ العباس ينادي وكان صوته جهوريا قال يا اصحاب السموره يا وين اصحاب سبع اس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه فان ذكر القاضي قال بيكر وبكر بعد ذلك وحصل النصر عندما ثبت النبي صلى الله عليه من الله عز كانت هذه النتيجه فيتحقق الهدف في نهاية الأمر مثال ثالث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العلم الصحابة على الهدف الثبات والصمود كما مرعيه كذلك عندما قال لعثمان رضي الله تعالى عنه في حيث إمام أحمد قال له إن الله مقنسك بقميص فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل إن الله مقنس بقميص فإن الخلافة فإن أرادك المنافقون على خلعه من اجتمع عليك لا تفعل واثبت واثبت مد على ما أنت عليه ولا تتراجع لا تخلع هذا القميص إن الله مقمصك بقميص فإن أرادت المنافقون على خلال فلا تفعل فأثمار عفوان فعلا حوصر وهددوه بالقكل حتى قال أثمار عفواني على ما يقتلونني مما يقتلونني فوالله مما قتلت بنفسه لهير حق ولا زنيت في جاهيتهم لا أسلام ومرسدت عن دين فلماذا يقتلونني وعبهم سيقتلونه قال النبي صعب أنه بنه الشهيد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان فأخبر نبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وقال له نبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنع على تصيبه فإذا قال قال الله أنه يراجعون الشهد seventh ثبت وصمد وما تراجع علمه النبي صلى الله عليه وسلم يصمد أنه يصمم على الهدف وما يثبت ثم لا يتراجع وإن تعرض من معضم مصائب تعرض إلى أذاب عليه أن يثبت ويصمد وما يتراجع كذلك ان كان لك هدف عليك أن تثبت وتص ولا استجابه وسمحتها وتعرفت كما توقعت من منا ما يتعرض للمصائب وما يتعرض للمشاكل كل واحد فينا يتعرض للمشاكل والمصائب والهموم والغموم والاحزان والبلاوي كم منا يتحمل في هذه الامور او يتعرض للانفهام في واحد ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم الخلق تعرض للمصائب وتعرض للاذى وتعرض للتعذيب وتعرض لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان عندك هدف في الحياه عليك ان تثبت على هذا وانت تعرض للمصائب النصف اصحاب المراكز واصحاب كده يتعرضوا مصاعب وما يثبت لا الى ان حقق غايته النقطه الثالثه اللي هي المعنويات العاليه رفع المعنويات وكان طريقه النبي صلى الله عليه وسلم رفع المعنويات رفع معنويات رضي الله تعالى في غزة بدر عندما التقى الكفار والتقى قبل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس اشيروا علي الناس قال كانك فعيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق على اجل قالت إنا قد آمننا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق فسر يا رسول الله على بركة الله فوالله لو خدت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف من رجل واحد إنا لصبروة الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يقر عينك أي ما منه فاسترشر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مصرع فلان, مصرع فلان وهذا مصرع فلان كل هذا رفع معنا للصحابة وإذارت عندنا التقى الصفان وقتل حمزة وعلي وعلي حارس وابن حارس شام الحال قتلوا اثوب الربيع وشيوخ الوعد من عثبه قال ثقه صفان قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض وفر المعنويات قال عمر بن الحمام عرضها السماوات والارض قال اجل قال دخن دخن وقال الرحمن دخن دخل قال وما حملك على دخن دخل قال جاء انا من اهل قال فين من اهلها انك تمرات واكل الله باقيت حتى أكلها كما في الله الحياة مقويلة رفع معنواياه في نبي صلی اللہ وسلم كذلك من هذا مثل في غزة أحد مطارقتهم بعد انتهاء الغزا طاردهم نبي صلی اللہ علیہ وسلم إلى حمراء الأسد رفع معنواياه صاحب رضي الله تعالى عنهم في غزة الخندق عندما رفع نبي صلی اللہ علیہ وسلم معنواياه كامل رحضانه علينا قال اعطيتم مفاتح الشام، اعطيتم مفاتح فارس اعطيتم مفاتح اليمن وفي عمرة القباء عندما اثن الان لحظه الصلح فيت الصلح هذه كشف النبي صح عن الكشف الايمن اضافه مع ان الصحابه لاظهار بان معنوياتهم عاليه معنويات المسلمين عاليه فكشفوا عن الكشف الايمن ثم رمل في الاشواط السته الاولى اللي اظهر المسلمين كل هذا من باب رفع معنويات الصحاب واظهار الامر الكفار بان معنوياتنا عاليه احنا مسلمون معنوياتنا عالية ما انخذلنا ولا ضعفنا ولا استكننا كل هذا للفع المعنويات والإظهار laser معنويات العالمة ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا للفع معنيات الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كي حصل لعثماء habppyaciones رجعت مع باقي المسلمين من الهجرة إلى الحبشة في المدينة ن في المدينة في السنة السابعة من الهجرة رجع المهاجرون من الحبشة إلى المدينة رجعوا إلى المدينة فكان ضمن الذين رجعوا جعفر الذي طالب وأسما بنت عميس زوجه ومجوع من الصحابة فقالوا الخطاب من, من آل حدشية خاطب أسما بنت عميس يا آل قال فجل قال لها نحن الأولى برسل الله أسلم منكم نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهاجرنا معه وضقينا مع سبع سنوات في المدينة نحن الأولى برسل الله أسلم منكم انت وين كتب بالحبشة قالت والله لا أذوق طعام حتى آت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ابو جاسم حتى اكل النبي فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهت الى النبي صلى الله عليه وسلم جبالها وانطلقت ما سرت لاي من الاشيمان فدخلت رسول الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن البعداء نحن مطرودون نحو كذا الى هو هاجمنا الحبشه الله في وثائق لعمر رضي الله تعالى عنه قال احنا طردنا الله وسلم كان يواسيكم واسى الحزين واسي المهموم واسي الضعيف واسي فين لنا من, من الخلق واما انت النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام فقال له هم ليسوا هم هم لكم هجرتان لكم هجرتان لكم هجرتان قال الله قال رسول الله صلى وسلم أنتم لستن بأولى به من من ونحن لنا هجرة رفع النبي صاصرين معنويات الصحابة رضي الله تعالى يعلمهم رفع المعنويات بسكة عمر رضي الله تعالى وثابت من قيس عندما نزل قول الله عز وجل يعني النبي لم يستخدم الطريقة مع الصحابة رفع المعنويات حتى ما ينخذل الإنسان وما يتخاذل عندما نزل قول الله عز وجل لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجلوا له بقول كجهري بعضكم ببعض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 الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم فجال الثالث من قيس بين بيته هو يبكي وما يفارق البيت سأل لي عن أنه أين هو ما نشوه المسجد قال صلى الله عليه وسلم جالس بيته يبكي ما يستطيع الخروج لماذا قال نقول قد حبط عملي أنا رفعت عند رسولها فقد النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بانهم اهل الجنه وهم اهل الجنه ما حضر ضاعني فلان ابو اخبر رزقي هذا ففتح عزاتي انسان متحلى ارفع معنوياتك مو ان النبي صار المعنويات ثالث منقيس الشماس من وفعل افتعد معناه فارجع ثالث منقيس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال القران الانسان ما يقرأ القران او يقرأ القران متاسع يجد حرج ويشعر باحباط وما يقرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرا القران وهو عليه شاق وهو يتأتع فيه له اجر مو اجر واحد نص اجر لا اجرين يعني اجر كامل واجر ثاني بعد ضعف حتى يرفع المعنويات ويتوجه لتافه في القرآن اللي ما في في القران يتوجه القاضي حتى يحصل على اجرين حتى ما يتخاذل وهنا يرفع المعنويات كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصحاب فله اجر وان اجتهد واخطئ فله اجر لأن حافظ أنا أخطئ لا حال الحاكم ولا القاضي الاحتمال يخطئ لا علم فخصت كومي وكذا ما له له أجر يجتهد له أجر واحد أجر حتى هو لو أصار له أجران ونأخطأ له أجر يعني ما عليهم رفع المعنويات لو كل إنسان ترك هذا كيف إذن يقوى بين الناس بالعدل وذلك يجتهد فينا في هذا كل هذه رفع المعنويات يرفع النبي صلى الله عليه وسلم معنويات الصحابة هذه النقطة الثالثة وهي مسألة رفع المعنويات إذن نقطة أولى تصميم أهدف الثانية الثبات والصمود ما قصص رفع المعنويات لرفع الهمم النقطه الرابعه هاي الثالثه النقطه الرابعه لا تلتفت للاشياء التافهه ولا تلتفت إلى الصغائر امور صغيره لا تجعلك تنتكس وتترك الهدف الاصلي الاساسي تنسى جهلك تلك فرائل وشواغل وامور توافه تلتبه لها وتترك الهدف لا تفعل هذا لا تهينك هذه الافعال وهذه التوافه امور تافهه عن هدف الاساس استفت عنهم ولا توجه لهم وليده الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديو وأخذ يعلم الصحابة في كل أبواب الدين تقريبا على هذه لا ترتفت إلى الصغائر ولا ترتفت إلى الأمور التافهة حتى ما يضيع الهدف الأساسي من أنت أتيت من أجله أو سعيت له من ذلك تطليق الزوجة حتى في الطهار تطليق الزوجة حال الحيض تطليق الزوجة حال الحيض لا تطلقها حال الحيض لماذا؟ لأن المرأة فتت الحيب أو قبل الحيب فتت أيام واحد أهل شاهدهم تكلم كلمة ردوا عليك المثال وشاهدهم غير طبيعي قال لحظة لحظة شام يوم مقاب دوران مقاب دوران مقاب دوران مقاب دوران فتت خلاص معروف السبب اسكت لأن القضية تربع عليك وتربع عليها تثورت فائرة تصمع حتى الطلاق لا أصدرت هذا الوضع طبيعي فلا تفسيف الأمور هذا امور توافه لنحفظ غضب مسلح غضب وما يتلفوا بالالفاظ او واحد من نفس زيكم يتلفظ على غير طبيعيه يتلفظ بعض الالفاظ اذا لك هاي امور توافه لا تتشتل لا تجعلها تقضي على الحياه الزوجيه على الابناء وعلى العلاقه الزوجيه سنوات دامت على امور توافه لا تنسئ الى مثل هذه نشاطهم من تغير وارواح متغيره خلال تلك هذه واذا حرم الشارع الطلاق فتره الحين عندنا عبد الواحد عمر طلق قال النبي صلى الله عليه وسلم راجعها ثم مره النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى عنده إلى أن تطهر ثم تحيظ ثم بعد ذلك إن شاء يطلقها في حترة الطهر الجديد هذا أمر آخر ولكن ما يجوز بها أن يطلق خلافة تحير لأن احتمال ربما تخطئ فلا تتذكر من الأمور هذه فتقضع هذه الزوجية بسبب التوافع هذه وكلا في نفس قال النبي صلى الله عليه وسلم في حي مسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي آخر إذا كره من فلا هذه التوافذ تجعل حياة الزوجية تنتهي في مسائل ما تسوى مسائل كما يسمى الصغار اتني بماء قاتي ان شاء الله يلا تتمطط هذا وما جاسم ما جبت معي لا ما يجاهب وكذا خلاص قال لها انت طارق على شو على ما تجيب لك معي حياة دوجية. تنتهي سنوات عشر سنوات عشرين سنة تنتهي على كاس من والحسنات كلها راحت مقابل الخطأ هذا أنت ما تغطي في حق ربك ما تبنب ما تقع في الكبائر في علاقتك مع الله عز وجل وفي الصغائر انتهت العلاقة في مسألة ماي ولا شرب ماي ولا راح أدلي المكان ولا فتش الباب ولا سك الباب ولا أعطيني كلينيكس في انتهي مسألة العلاقة الزوجية انتهي فيها ويتفرق الأبناء ويتربيها ولا ويتربيها كلها على المسائل ما تسوي ويقال لا يفلك مؤمن مؤمنة إن كلي منها خلقا رضي آخر ومن أمثلة هذا ما حصل في غزة خيبر في غزة خيبر الصحابة رضواتها العم رأوا رجل شجاعا وقاتل اليهود بقوة وما وليقضى ما شيء لا شارده ولا واردة إلا وقطاه ما يقضى أمامه شيء فتكلم فيه الصحابة وأثناء عيث قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار يقول لأحد الصحابة يقول فحصل في قلبي شيء وحري جاءت في سديد لا يقول عن صلى الله عليه وسلم من أهل حصل في قلبي شيء قلت لأتتبع عم تبعته يقول فجرح جرح جرح فأخذ السيف فجعله في صدره, في صدره لأن علي أو تحامل عليه لأن خرج من ظهره على جرح تفعل ذلك مثلا هذا أعمالك إلي قدمتها تقتل نفسك في نهاية الأمر على شيء تابع على جرح جرح انتظرت يوم يومين ثلاث خلاص طيب الجرح ويبرأ الجرح ما تصبر على شيء تابع قتلت نفسك خيرك الهدف تماما في مثل هذا العمل الصغير أو العمل التافه فقضيت على حياتك وأهلت حياتك وقتلت نفسه ولذلك قال لا تجعل الصغيرة أو الصالة وهذه التوافه تقضي على هذا العمل العظيم فما هي إلا زمن بسيط وما يتلاشر هل الشيء هذا يتلاشر أو الصغيرة أو هذه المصيبة أو هذا الأذى يتلاشر ولكن نبي سلم هم أراد يعلمنا على القضية هذه بأن هناك توافة لا يجعلك تشغل نفسك وتشعر بالإحباط وتشعر هذه التوافة قال النبي صلى كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاء لا أخطأ فأقول والله أنا أخطأ فأنا فلت منافق أقع في مثل هذا وأقع بهذا وأقع في الأمور هذه قال الله كل بني آدم خطاء خير الخطاء يتوابون الله يقول خير الخطاء يتوابون فإذا هذه التوافه او هذه الصغائر وقع فيراجع تقضي على دينك وعلى توجهك التام توجه إلى الله عز وجل والدعوه كانت بسبب انك وقعت في معصيه او اكلان ما اصلح احضر الديوان ولا اصلح احضر الديوان ولا اصلح اني ارافق المجموعه الطيبه هذه لان انا اقع في هذه الامور فاترك هذه المجموعه انا او تترك هذا الامر العظيم وحضور الدروس وحضور الدرام وحضور ذكرى عز وجل وحضور الصلاه كله من اجل هذا العمل اللي انت وقعت فيه ويوقع النبي صلى الله عليه وسلم كل بني انا مخطئ وكل خطاء انت ومرأة التاريخ في الحلقة يا رب فعل الأمور عضاء تحصل في أمور صغيرة ما تسوي توافد لكن تسبب مشاكل العظم من ذلك حرب البسوس حرب البسوس بين قبيلتين عربيتين من أجل ماذا؟ من أجل ناقة ناقة عجوز رتعت في خنة ملك من ملوك العرب فقتلها الملك قال كيف ترتقدون إذني؟ فأتى رجل من أحفاظ العجوز فقتل الملك فثارت هاي بين قبيلتين عربيتين قبيلة ملك وقبيلة أخرى قتال مستميت قتل فيها المئات هذا الملك قتل ناقة قتلت مئات النفوس مات اشم حرب داحس الغبراء على خيلين ما بين رجل من قبيلة عبس و قبيلة زديان وهل من قبيلة عبس حرب ينافس هذا رجل من قبيلة زديان خيلين داحس الغبراء نافست خيلين أخرين. فواحد من أصحاب من قدر الضبيان تعرضوا لخيلين حتى ما تسبق خيل داحس والغبراء لا داحس تسبق والغبراء تسبق وإنما خيل الأخرى هي التي تسبق فعلم صاحبها فثاث سائلين قدرتين واستمرت الحرب أربعين عام أربعين سنة استمرت الحرب بسبب خيلين ها تعرضوا لخيلين حتى نحن تسبق تواصل تؤدي إلى القطوة وتؤدي إلى سلطة دماء وإلى العداوات أربعين سنة على خيلين ما يسوي وإذا كما كنت يعني صاحب شركة لا تنقض الاتفاق على شيء تافه إذا كنت عندك صاحب وعندك أخ لا تقطع العلاقة بينك وبينها اللي استمرت فترة طويلة من أجل أن أخطع لك خطأ غلط عليك ولا تكلم حقك وزنتيه العلاقة عشر سنوات عشرين سنة علاقة طيب ما في حسنة انتهت جسب أنه صب عندك يوم ولا تكلم عندك يوم ولا تكلم قص يحكي النبي صالح كما قال قال النبي صالح ان كلمه منها خلقا رضي اخر ولذلك حتى في مره يعني كنا قاعدين عند الكعبه عن عند الحرم وسمعوا فضلوا الجمعه يخاطب باقي يخاطب زوجته بفتح الباب الله جالس صلى النبي ويقول الخطيب في الباب الله قال تصلى على النبي والخطيب يخطب خطيب الجمعة فتصلى على النبي قال لا ما نصلي على النبي انا كفرت بالنبي افتح الباب افتح غلط انا شنو الباب انا كفرت فتح الباب على فتحة الباب وعدم فتحة الباب فهذالك ما تتجي هل الأمور فتحة الباب ما فتحة الباب تقع في الكفر من اجل فتحة الباب فهذالك هناك عوائق وهناك مصائب وهناك حتى تستمر الحياة لا ترتبط لهذه العوائق ولا تتجاوض مع هذه المصائب وإما تتجاوض عنها ما كأنك مررت عليها حتى تستمر هذه الحياة وإذلك كما يقال لا تسخر طاقاتك فلا تسخر وقتك ولا طاقاتك في كما يقال بالحماقات طاقتك وقت كما يتصرف في الحماقات وانتهي الهدف حتى ما تحصل على الهدف ولا تصل إلى هذا الهدف وهذه الأمور يعني قد تكون نسبيا الصغائر ممكن في فتره تكون نيه لكن قامت بامور اخرى تسببها صغائر وخاصه من الإنسان فرض له طبع معين تسبب الصغائر في حقه او ربما تجاوز عنه في مقابل مصلحه الكرسه انها صغائر في قضيه قضيه نسبيه مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما حرج النبي صلى الله عليه وسلم في رزق مريسع فقال عبد الله بن ابي والله ما ها لا كما قال قائس من كل بكاكك لما رجعنا الى المدينه ليخرج لنا منها الأبن. لا تنفقوا على من وصل قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر يا رصالح دعني أضرب عنقها ما التفاك له كممكن كم النبي صلى الله عليه وسلم يقتر الله SW acceptance ارتدة ضد واضح زندقة واضحة لكن مقابل مفسدة كبيرة جدا تحصل ten psalm خاصة الأنصار النبي صلى الله عليه أرى أن يحقق الهدف تحقق الهدف هاي في نهاية كل الأنصار قامت على عبد الله بن أبي ثم حتى أتى ابن عبد الله بن أبي وقال أن سعد أن أقتل أبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نقتل أبي إن أردت رأسه جاءت رأسه بين يديك ولكن لا تجعل أحد من المسلمين يقتل لأن ذا قتلها أثأر لكافر من المؤمن أقتل مؤمن من أجل كافر سنتحقق الهدف النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتفت إلى كلام عبد الله بن. أصابه الكذب لكن ما ارتفت إلى كلام عبد الله وذل قال دأحة تمر دأحة تمر حتى تحصل على الهدف إذن هذه النقطة الرابعة قال لا ترتفت إلى التوافذ وإلى الصغائر مقابل هذا الهدف العظيم الذي تسير عليه إذن نطرة الأولى التصنيع على الهدف وعدم التغيير الهدف الأمر الثاني السبات والصمود عدم التراجع الأمر الثالث رفع المعنويات ورفع المعنويات الأمر الرابع الذي هو لا تلتفت إلى التوافذ وكثير أخواني حيانا خاصة في الحياة يعني اهداف كثيرة ما تتحقق بسبب الإنسان يلتفت إلى الصغائر ماشي العمل ماشي وكذا لا قال لي الكلمه هذه والكلمه لا ارد عليها بعشر وانت ماشي الحين طريق معين تريد تحقق هدف معين دعوه لا خليك من الدعوه خليك هنا انا ادري شلون اردي الموضع يتغير الدرس يتغير المجموعه الكلمه كلنا هذا قالها ولا فلان ردها الكلمه ولا ما في شيء تزاوز انها ما كان حصلت هو انت تعتذر له ويغلط في حقك يقول فلان كان خلص عليك اذا كنت في كل الامور معاتبًا كنت في كل الامور معاتبًا صديقك صديقك لم تلقى الذي لا ترتيا لم ووصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة عَشْ وَاحِدًا أَوْ مُصِلْ آخَرَ كَفَإِنَّهُم كلام ما في صدورهم من غل إخوان عاصر متقابلين الله عز وجل يديك يعني الفتح من الله تبارك وتعالى والله عز وجل يديك اياها ايمان وخير وبركه وراحه نفسيه وك لكن تصبر لله تبارك وتعالى شو تجا في مساله صغيره تحاسب عليه وانت قلت لها و... وعندك هاي كبيره وقعته ما عندك شغل له القضيه هذه ما تنسى امورها تيجي تعملها وقت من الطريق النقطة الخامسة هي لابد من التضحيات حتى تتحقق الهدف لابد من أنك تضحي تتحقق بلا تضحيات كما يقال الطريق مفروش من ما يحصل هذا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهنا يفتنون وغل ستنى الذين من قبلهم فليعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاببين من ده الطريق من ورود بل طريق ربما موحش في البداية لكن بعد ذلك الله عز وجل سهل كان أما حسبت أن تدخلوا جنة ولما يأتيكم قبلكم. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين عملوا معه متى نص الله ألا إن نص الله قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب لا بد لا ترحيات لا توقع إلى الهدف بلا ترحيات لا بد المصائب وترحيات وكدر وهم وحزن وإذا وقتل وتعذيب لا بد وهنا طبعا أمثلت كثيرة جدا في أحد المدكبة ما سمعنا في العذاب النفسي سواء على بدني للنبي صلى وسلم عندما خنق النبي صلى الله عليه وسلم او بصق بين يديه او جعل على ظهره السيل الجزو والاوساخ جعل على النبي الله وسلم او العذاب المعنوي من استهزاء بالنبي صلى الله عليه التهام بالسحر والكهانه والكذب وال أو في النبي صلى الحجاج من النبي صلى الله عليه او الطالب كما حصل قبل اهل الأمور هرابل من التوحيات الأشرط مخلوق تعابل من هذه التوحيات أوديته الله وإن يؤد أحد وخفتت له وإن يؤد أحد في, في غزة أحد ما حصل المسلمين ما حصل في غزة خندق ما اجتمع عليهم في صحديدي ما حصل لأبي جندل وأودي وعبدل أمام المسلمين وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة إلى تعليم هذا الحيوي كما يقال والفعلي النبي صلى الله عليه كان هئة الصحابة للتعرض لنتهى هذه التوحيات بإضافة الآيات سمعتموها لكن النبي صلى الله عليه كان يقول هذا في غزة أحد كان هي الصحابة لهذه رأي في المنام أن بقرا تذبح أمامه فأخبر الصحابة أن أريته في المنام أن بقرا تذبح فأولتها سبعين من المسلمين أو سبعين من الصحابة يقتلوا يقتلون يقتلون سبعين من الصحابة يقتلون فالنبي صلى الله عليه وسلم هي الصحابة محتمالا تقتلون واحتمالا بجموع منكم تقتل لكن معنى هذا الانهزانية في غزة السبعد أ Bailey قلتل من الصحابة لكن معنى هذه غزة أحد يهزمون يقتل ربما سبعون لكن معنى هذا بأنه راح نهز راح ننتصر بإذن الله تعالى نبدأ الأسباب لهذا فالنبيسهم كان هم صحابة للترحيات حتى لا تحصل ترحيات وحصل ترحيات في المعونة وفي رعبة أكوامك فلابد من الترحيات للوصول وتحقيق الهدف ولكن يعني ما أرثكم عني الإنسان ما ينظر إلى المصيبة التي تصيبه فيه ينسى الهدف لأنه عليه هذا الهدف لأنه أتى الطفيل بعمر 9 قال يا رسول الله ان دوس عصت ابت وعصت فدع الله يا رسوله عليه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدي قلت هلك الدوس حق اللهم اهد دوس واتبه اللهم اهد دوسا واتبه وصفعه الدوس مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حيات هاي كفرت وابت و ما دعى النبي صلى الله عليه وسلم ما حتى توصل نتيجه لكن انا قابل صار صاعين وصار اربع صاع وهماكس الراس قال لك صراصه سام هذا صا ما عنده هدف في الحياه اللي صار لي يمشي اللي يسير به الطريقه هذه كسر راسك كسر راسك صدع عمي صدع تعال تعال ما عنده وحده بوحده ما صار حق اهدافك وخاف كان هدفك ساي ما يتحقق تجاوز لازم تروح حيات اتى ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان هم ابي هريره تسبك تسبك يا رسول الله فضل الله له هدا النبي صلى الله عليه لا تزعل هذا الحال طبش يا طلاب التوخيات يسجل كتاب ندع الله عز وجل فذهب الى امه فاذا هي تغتسل وكذا ثم فتحت واتقيت اشهد ولا اوهن نحو رسول, رسول الله بكى ابو هريره بدنا نتفاجئ بهذا اشهد ولا اوهن رسول الله بكى ابو هريره فذهب النبي اسمه هو يبكي ياصل حصل كذا وكذا فعمل حتى تحصل على النتيجه اذا هذه النقطه الخامسه قال يعني هذه الخسائر فلا تلتفت الى الخلفوم حصل حتى في غزه احد كسرت طراعية نبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه ومع هذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم ما غافظ مراحقات إلينا وما كفايدة ثلاث من الترحيات لتحقيق الغالب بل بعد غزة الوحيد أرسل سبعين من الصحابة وأرسل عشرة كذلك في جهة سبعين جهة وعشرة جهة كل هذا الدعوة إلى عز وجل ما تراجع نبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من الترحيات لتحقيق الهدف في الحياة النقطة الثادسة انظر إلى نصف الكأس المملوء يعني لبما أصابتك هذه المصائب ما فيه إلا المصائب العمل اللي قمت فيه والهدف اللي صرت له ما تحققت منه له إلا المصائب وما في إلا دلاوي ما فيه, فيه, فيه مصالح كبيرة حفرت انظر المصالح ابعث عن المصالح انظر النص المملوء من الكاس اثنان من قناء الكأس واحد يقول رجل هذا نص حالي ما في شيء نص هو والثاني يقول الله والله شيء زين نص فيه ماء نص فيه سائل نص فيه ماء أو فيه عصير فخ مصر العصير ذلك ينظر بعين سوداء كما يوقع نظار السوداء بينما هذا ينظر بعين البصيرة وعين الـ الـ بعين البصيرة فعلا بأن هذا ينتفع منه ننتفع بالنصب الموجود هذا ما يشوف للكلر وهذا يشوف المصاح والمنافع فما يشوف له المساوء ما يشوف السلبيات هذا يرى الايجابيات هذا المتفاعل هذا المتشائم ولما الإسلام التشاؤم ومدعها التفاعل وإذلك انظر إلى نصب المملوء لا تخص لنصب الخالي فالنظر في نصفه تقعت والنظر في نصفه الممنوع انطلقت واندفعت وتفاءت بالخير وكان اسلام علمنا دائما على هالوراها ذات عليك ان تتأمل ان تطيل التأمل في النظر الى نعم الله عز وجل الموجودة في هذا الامر سواء فيك وفي غيرك تأمل نعم الله عز وجل الموجود حتى تشعر بالتفاء وتنطلق السند. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدروا ألا تزدروا نعمة الله عليكم قال فواهو مسلم النبي صحيح قال لا تنظر منه على منك واحد غني انت عندك ألف دينار شوفها عنده مليون وين وصل الله أنا وقالي تسعمية حتى أصل الله وين يا صمع انظر منه ديناك واحد ديناك مطلوب مطلوب مليون مطلوب ألف مطلوب عشر راح نختيض البيت يسوي شرى لبيت ومطلوب 70000 غير 70000 للطالب الحكومي وانت مطلوب 1000 ألف ولا 2000 او انت عندك 1000 او عندك 2000 الحمد لله انا عندي 1000 هو يكفينا مو مطلوب هات مطلوبين فلا تنظر من هو اعلى منك انظر من هو دونك واحد اللي واقع في المشاكل انت احسن منه الحمد لله لا تظلم من هو اعلى منك ولا من هو اسفل منك فانو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم تامل لما تنظر من هو دونك فتامل الله عز وجل الحمد لله وإذاك الإنسان يكثر من التفخط بيذهب إلى دور رعاية ويذهب إلى المعاقيم ويذهب إلى مستشفى العظام ويشوف أوضاع الناس الحمد لله والله بخير أنا بنعمة وين أنا وين انظر من هدونك دونك فأنه أجدر ألا تذلي الله عليك ممكن تشكي تشكي تشكي ما عندك شغل لبث شكوة فهل نبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر إلى النص المملؤ من الكأس ما ننظر إلى الخالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنه أي لا يضغض مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي آخر لا تنظر بس الامور السيئه اللي تصف من الزوجه وسلبيات الزوجه انظر لحسناتها يمكن ربما هي ما طاعتك لكنها كانت تحاول تحقق الغرض عفتك لها طريقه معينه معاملت الابناء لها كذا لها حفظ قلبها حفظ روحها أعطي كل الامور هذه لا تنظر فقط الى السلبيات انظر قارن بعد ذلك ان منها خلقا رضي اخر فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر إلى الإجابيات ونغض الطرف عن السلبيرات أو نقضarsi السلبير ومن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده شات فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي إلا ربعها فقال siihen ربعها يا رسول الله ذهبت كلها وما بقي إلا رمعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها وما ذهب إلا ربعها لأن هذا هو الباقي صدقنا به ثلثة أربعة هذا الباقي وهذا التضاعف ونبي صلى الله عليه تنظر إلى النعم الموجودة تطون التأمل في هذا النعم الموجودة قال بل بقيت كلها ولم إلا ربعه وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى تفاعلها في كل شيء حتى باسم حتى بالاسم الحسن يتفاعل يعني لا تسوفر الشيء لا تسوفر حتى بالاسم الحسن تفاعل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأعه في المنام وقدم له رطب بن طاب عندما ذهب إلى عقبة بن رافع وقدم من رطب بن طاب فقال نبي صاحب سام قال عاقبة لنا والرفعة لنا في الدنيا وعاقبة لنا في الآخرة ورطب بن طاب طاب أمرنا ولكن نبي صاحب قال أبرتهم لي بريدا فأبردوه حسن الاسم حسن الوجه حتى يتفائل بالاسم حسن تفائل بكل شيء لكن لا تحقو دائما تبحث عن نقاط السوداء كل أبيض لكن في نقاط السوداء قال والله ها رأى فيه نقطة سودة يقول إن أبيض تركت لأبي وما رأى فيه نقطة ومثال ذلك ما رأى البخاري النبي صلى الله عليه عن رجل بأنه تصدق يوم الأيام بالليل رجل غني تصدق بالليل فعندما أصبح قيل بأنه تصدق على زانية قال تصدقت على زانية في فنو قال تصدقين بالليل تصدق عندما أصبح قال تصدق على سادق لا تصدق على سادق عندما أتى الليلة فهل تصدق تصدق على غني قال تصدق على غني فيخبر نبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الزاني أن تعف نفسه عندما تزني ليأخذ المال خدت الآن المال بالصدقة عفف عن الزنة والسارق سرق من أجل المال عندما أخذ المال عف عن السريقة وترك السريقة فلينظر المصالح الموجودة والغني بخيل ما يصدق أنه يتصدق عليه استحي فخليه يصدق بعد ذلك فمن المحاسن لا تنظر الى المساو تبعث على المساو انظر كما يقابل النظاره بيضاء او نظاره شفافه لا تظبي نظاره سوداء ما ترى الا السواد ومن ذلك لكن يصر عندما هاجر مع ابي بكر قال له ابو بكر صلى الله عليه وسلم نظر احدهم تحت رجليه لرانه او عند جهه رانه اني يصرص ما ظنك الله تعالى فهموا بئس الحسن هاي الموجوده الله عز وجل معنا ونقول لها الله أجل معك ساجلت الله من أجل الله أجل ما نقل معك إيجابية العظيمة ما هو المفسدة هي وسهلة فلا تنظر إلى النصف الفارغ وإنما أنظر إلى النصف المملوء ولذات عمر من جموح فعلا يعني عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزة أحد منعوه أبنائه من القتال مع المسلمين انت أعرج كيف تقاتل فمنعوه أبنائه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجيت تمنعني من دفول الجنة أرجيت تمنعني من دفول الجنة انا عندي قدره وعندي اراده وعندي بصر وعندي يد وعندي كل شيء فقط عرجت هذا شيء عظيم كلنا نعرج انظر للنصي فار عندي نص مبلو فياكل بيصعصن ادن له وقاتل عمرو زموح حتى قيس رضي الله تعالى عنه لذلك قال ان يعني دائما اظن التامل في ما عندك فيما اكرمك الله عز وجل ولي كما في الحديث ثم تسالون في الاء عندما انزل الله عز وجل قال ثم تسالون يومئذ عن النعيم النبي صار في يوم من عندما ذهب النعيم واحد تصور ثم تسالون يومئذ عن النعيم يعاش في قصور وعاش في الزهد والآل والطب والحلي وكل هالامور هذه والرفاهيه وحرير حتى تسال باباث عن النعيم النبي صار في يوم من الايام اشتد ورأى بابك عمر اشتد جوعهم, جوعهم ورأهم ابو هريره بعد ذلك فالآن واحد من الصحابه فكان عنده شاة فامر بها فذبحته وقدم لهم الشاه والماء فعندما شرع النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عمر والصحابه قال النبي صلى الله عليه من هذا النعيم الذي تسالون عنه لا تسالون يومئذ عن النعيم انظر هذا النص الممنوع ما قال والله احنا عيشت طعام ما عند يواعه يا ولد جاي واحد وكلنا واللحمه يواعه وقعدنا شيء وضعنا كذا ورنا كذا لا انظرها هذا النعيم هذا النعيم الكامل التام شفت خلاص حقق النعيم هذا النعيم التام فانظر إلى المملوء انتقام ثلاثة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علم الصحابة هذه النظرة وهي النظرة دائما ابحث عما تملك ما الذي تملكه فانظر إليه وتأمل فيه فالنجاح يكون في نتل هذا النظر وفها بالتأمل لأن هذا ينقلك إلى النقطة الثالثة اللي بعدها كل نفسه وذلك البلاد رضي الله تعالى عنه حبشي وأوضي وعبي ومملوك وشارعه أبابك فأعتقه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما هاجل إلى المدينة وماذا يفعلون في الأذان كيف ينادون إلى الصلاة بعضهم قال استخد من ناقوس بعضهم قال بوقنا بوق اليهود بعضهم قال مثل هذا النار الصلاة أو بوق اليهود أو مشعل نارا أو كذا الله بذلك قال يا في المنام أنا قل لي قل كذا الله أقول ليس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فأنه أندى صوتا منك ثم قال يا بلال قم فنادي بالصلاة قم فنادي بالصلاة ما لا يملك شو عنده وهو منكبار أشراف قريش ومنكبار أشراف العرب ومن كبار الأحرار عنده مال غني ما عنده شيء جميل صاحب جمال ما لا عنده هالأمور هي مهلة لكن ما لا عنده عنده صوت جميل عنده التوحيد وعنده صوت جميل فقال انظر إلى ما تملك انظر إلى نعمة أطل في نعمة التي تملكها واستخدمها كما نادي بالصلاه راح نادي النبي صلى وسلم حتى قال عمر ابو بكر سيدنا واعتق السيدنا عمر رضي الله عنه اشراف قريش يقول عن بلال حبشي ابو بكر سيدنا واعتق بل النبي صلى وسلم سمعته خشفتها عليك تتقدمني في الجنه او النبي صلى بين يديك الجنه يتقدم النبي صلى الله عليه بين النبي صلى الله في, في الجنه بناء ائنا هات النظر واطل التامل فيما عندك من الخير والنعمة واستخدمه وانتفع به طبعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا محمد رفعت كما مر علينا كانت عيناها جميلتان وهذا القارئ المشهور محمد رفعت كانت عيناها جميلتان ولكن وصيبت عيناها وصيب الكفاف وعمل ووصيب لجمال عيني الله عز وجل أراد من محمد رفعت لو إما كانت العيناها جميلتان ووجلتان لربما استغلها وربما حفظت مشاكل وراها حتى نعين الجميلة ربما علاقاته مع علاقاته وكال... لكن الله عز وجل نبه ووجهه إلى النظر فيما عنده من أكبر نعم اللي ربما تجعله قائدا في الدنيا ولما كان عليا في الدنيا عند الله عز وجل وعلى المسلمين كذلك ما هو الصوت جميل فقط عينين لكن عنده صوت جميل عندما قارب بصوته قيل بأن أول صوت بالقرآن يجهر به في الإذاعة المصرية كان محمد رفعت وإلى الآن محمد رفعت اصبح شيخ امسول عالم كله مسول عالم اسلامي لانه ما فقد عينه لو رب انتبه الى عينيه ما انتبه للصوت الجميل اللي عنده لكن الله عز وجل اراد ان يلفت الى ما عنده من النعم شوف نعمه العين الجمتاه عند اسمه افضل من عيش تسوي فيه كونه علاقه او ما يكون ولا تشوف ولا ول... وبعدين لكن لا عنده ما هو احسن من الله عز وجل هذا حتى ينتبه الى ما هو افضل وما هو خير نفس الشيء سامع الوصفه الصمد شغله فاض وحبني يد اسمع ربعه لكن ابوه رفض قال له ما تروح الاعداديه ما تدرس خليك هنا اسمه عبد الحق اواعه الزوجل اراز ومن الدصه في السنه لحد ما كفت الى ما عنده من النعمه العظيمه والصوت الجميل له الخاص ما درس الاعداديه قلبي تقطع اشوف اصحابي يروحون الاعداديه وانا قاعد في الحقل ما اروح فصيد خلاص وقتي اشتغل مع ابوي في الحقل واذا فضيت او حقرى للشيخ وقر عند الشيخ واصبح علما في العالم الاسلامي في قران القران على البصص على مستوى العالم الشرقي والغربي لو تروح ناكماليزيا واندونيسيا تسمع صوت على الباصط كل مكان لو تروح كالت نفس الشيء تروح امريكا نفس الشيء صوت على الباص لو ابوه راح ليس عاليه لا صار مثل أي واحد يدرسوا بعدين صار مديرس بعدين ولا صار مهندس ولا صار تاجر وبعدين خلاص مات راح كل شيء لكن لا بقصص الان بقال قران فاطل التامل في ما عندك حتى تحصل على هذا عطاه النبي رباح ماهم اسود أعور أفطس أشل أعرج أعمى يعني ما تقولني لي... يعني عنده وحي يقول كلنا بلاوي عمى وعرج وأعور ثم أشل وصار مشلول بعد يعني ما في شغل عنه قال ما عندي شيء قال الله خصو... أخر روح انتحرح سألي أصبع عن الماء المسلمين سلمين بن عباس عطاء ابن حتى قال عباس أهل مكة تجتمعون عليه وعندكم عطاء جون تسألوني عندكم عطاء روحوا سألوه هذا العالم فانظر ما عندك لا تقول الله أنا فيني عيب وفيني كذا لا تلتلش ما كان العيب ماذا نعي في واحد خالي من العيب في واحد مادي واحد خالي من العيب لا يوجد في شيء من نحن عموم الناس يابد لكن لو دا تنظر دائما إلى العيب ما تصل إلى الهدف انظر ما عندك من الخير ومن نعمة وأطل التأمل فيها ثم بعدها تستغلها حتى تصل إلى الغاية حتى بعضه يقول بينما ظهر الشيخ لا والله الشيخ شيء زين شيء طيب مثل ما يظهر القمر في الليل كذلك يظهر الشيخ في الليل هذا الشيء جميل رجل يحسد قال زين قال ما احسد الحسيد معناتها عندي اشياء جميله وعندي اشياء كذا واللي يحسدني هو اللي تعذب بينما انا مرتاح وانا نايم مرتاح وهو في عذابه في النوم فبين يعني اودي نفسي وما افوائغ من فلان هو يحسدني او فلان هو فاصحاب الحته في المصائب الصحفي غزه الخندق اللي فقال وين قال منافقون أين وين يواعبنا كنوز فارس والروم واليمن والحين واحظ فينا ما يقدر يتحرك مكانا بروح يقضي حاشة ما يقدر بسمعت قريش علينا بالليل ولا واحد يتحرك من يتحرك القوم نحد يتحرك يقولنا نحصل على كنوز فارس واليمن والشام ما بقى المهم من هذه اللحظة الممازن هذه اللحظة نظروا إلى النعم الموجودة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قال الله عز وجل ما زادهم الا ايمانا وتسليما اولمما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما قال هذا وعدنا الله عز وجل اخي الظروف اللي نعمل موجوده إن هذا الصبر الذي أمرنا وعده أحسب الناس أن يتكوى يقول آمنهم لا يفتنون ولقد ستنى الذين من قبله أما حسبت أن تتركوا ولما أعلم الله الذين جاهدوا منكم أعلم الصابرين فهذا ما وعده الله وصدق الله ورسوله زادهم إيمانا وتسليم من المؤمنين رجال صدقوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه من, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من قال والله ما شمعت الدول علينا وامريكا والدول والغرب وعالم غربي وعالم الشرقي وتحسن المسلمين حقاهم حقاهم نسان وشيء احنا خلاص وين الوعد وين الوعد الله ما وعدنا الله ورسوله لتقوم الدول الإسلام لابد ان نتعلم بالإتهادة حتى النقط والنقل المسلمون سيعرفون دينه ويجئون الى دينهم حتى لانصرهم الله عز وجل هذه النقطه الاخيره المساله نفسك ولا تقلد غيرات فإذا اطلت التامل لهذه النعم لا تقلد نعم مجسغ لها لا تقلد الغير واذا قا ابحث عن نقاط القوه في نفسك حتى تصل الى النجاح قالوا قد يحصل الحب بلا جمال اذا تتوقع الحب يحصل ما يحصل الحمد لله بجمال لا قد يحصل حب يا زمان قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه الاربع حيث تنكح المرأة الدين تنكح بذلك اظهر بالله يحصل الزواج لكن على ذات الدين او لذات الدين, الدين ذلك مملوك اتاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال ما من يشتري هذا العبد مملوك من هذا العبد النبي صار من فمسح ظهره النبي صلى الله عليه النبي صلى قال يا رسول كاسدا تجدني عند الناس كاسدا او تجدني كاسدا عند الله نفسك انت الله عبد من كاسد الله عز وجل الغالي الغالي لقى النبي صاحفين عندما قال اسمعوا وأطيعوا وإنت أمر عليكم عبد حبشي كنرسوا زبيدة اسمعوا وأطع وإنت كنرسوا زبيدة لا في جمال لكن يمكن أن يصل الملك ويسلقوه الخليفة فممكن يصل وهو لا في جمال كنرسوا زبيدة قال لا يسيري الكنيسة الخليفة وأسمع وأطع فممكن يتملك هل نحن إذن كن نفسك فقد يحصل حب بلا جمال وقد تحصل. مكان الانسان وما فيه جمال كذاك ما يتعبك كل نفسك لا تظاهر خلاف شخصيتك وذاك الوضع يحذر من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما انا من المتكلفين لا تتكلف وحذر من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكم المتنطعين لا تاخذ هاي شخصيتك اظهر شخصيتك الشيء الطيب في شخصيه اظهر لكن لا تتكلف وتصنع هذا غير مقبول بين الخال كان هذا اللي تصنع مو يتعلم حتى تلاقي تصنع هذا كل قد تماما مثل ما يقلل أو بغبغاء تقلل ما أحد يقبله وكل يشمأ من هالتصرفات هذه وإذا قال نبي صاحب حديث أبي سعيد حديث راه مسلم يقول نبي صاحب كانت مرأة بني إسرائيل قصيرة تمشي مع مرأتين طويلتين فاتخذت هذه المرأة الجريني من خشب التصنع اتخذت الجريني من خشب وخاتم من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكن خاتم حشته مسك مثل كعب كعب لكن خشب وحشت هذا الخاتم مسكن وهو أطيب الطين فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدي هكذا حتى تطلع الريحة فنفضتها حتى تطلع الريحة فالنبي صلى سلم يلكم يلكم عن باب العابة لا تكون مثل هذه المرأة تصنع تسلبج خشب مثل أمورها حتى تجبب أنظار لهم هذا أمر غير مقبول لو قال النبي صلى الله عليه لعن الله الواصلات وقال مثل لعن الله النامصات صنع الله لكن الله 100 شيء مش لكن تصنع بهذا كانه له شعر ويقول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والفاجئات والمتفلجات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والسوشمات شيء مو موجود أصلا فغير مقبول ان تصنع هذه الامور ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكانه تصنع وما عنده هلكم المتشبع بما له يعطي يقول انا عندي وانا وانا وانا وهو ما عنده كان سوي زول كانه سرق ثوبين, مغتصر ثوبين. كان من جسمه مختص ثوبين كان سوي زول امر سلمان يعقب ودع خطاب كان اذا راى رجله تماوت ضربه بندره قال ايش علي لا تقول عائشه رضي الله عنها بتزم يمشي متماته قال سبج العمر كان اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع يعني يمشي نشرة الرجال يمشي نشرة الرجال يمشي نشرة الرجال يصلي الرجال صال الله عزيز عزيزي يتموت ماذا تتموت هذا بين يدي الله عز وجل ولذا قال عروح الطاب من تزيى بما ليس فيه شانه الله يتصنع شانه الله يقلد كأنه يقلد تعلمت قراءة جميلة وكسب مقرأ لكن تقلد بطريقة يحسر فيه نشاز وما نشاز صلات كم يبدأ نشاز مقبول يعني وأنه يمشي بطريقة أنه يمشيته لا كيف يتصنع ومشي هذي حركات. حركاته سألت أنه يمشي حركاته لا يتحرك حتى يعني كأنه مثل فلان ويتحرك في هالطريقة هذي لا شخص هذا يعني تمام تماما كلبوها فكن نفسك لا تقلب غيرك وليدة عندما قال مسيلنا قال لي أبي ذكر أو لي عمكم اسمع اللي عندي من القرآن النزل يا ضفع يا رب نقي كما تنقين للماء أو تشربين ولا الأرض ما ش قال والله قال العبد العاصر والله أنك تعلم يا مسلم أني أعلم أنك تكذب هل سأل كلام هذا يا عبد العين نبقي كما تبقينا هذا القرآن قال الأول والله ما خرج هذا من إل خرج ما خرج من إل ما يتكلم به إلا ما, ما يتكلم به الإله كان شاء الله كلام هذا يا عبد العظيم ولذا مما يتعلق يكون نفسك قال افعل ما تجيده وما تعرفه إلي بقدرك أفعله ولا تتكلف ولا تقلد فلذلك قال افعل ما تجدو ما تعرفوا في كل لك الأمر التام وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صاسم sبق درهم مئة درهم واحد فقير ما عنده فاطول درهم واحد عنده ألف, ألف درهم هذا عنده مليون درهم فاطول درهم هذا عنده مليون درهم تصدق بألف هذا ما عنده درهم فاطول درهم فعل tighten elemdeh هذا عنده درهم تصدق قال jo j Lawal ejل kzyman يسبقن عنده مليون تصدق مليون فإذا انت اسود الامر ببيضك قدًا أمر له بيدك لا تصنع واتكايه وتسله لأ فلنا عندك درها تصدق بدرها لك الأجل الكامل كم عندك المليون تصدق بمليون فهذلك فافعل ما تجيده وما تقدم عليه ويكون لك الأجل الكامل والتام وقال البي صلى الله عليه في الأجل سوا رجل أعطاه الله مال فينفقه فيه الكتي بالحق ورجل أعطاه الله علم يقوم به آماء الليل وأزراف النهار أو كما قال لبي صلى الله عليه وسلم في وع место لو عندي مثل هذا لأنفقت لأ كما أنفق قال هما في الأجل سواء فما قال الله حسين فتنه وإنما قال اثنان هما في الأجل سواء رجل آتاه الله ومان فينفقه على هلكته بالحق فقال لو عندي ما عنده لتصدق سيب قال هما في الأجل سواء فإذا اللي تقدر عليه افعل إرادة كاملة جازمة مع فعل ما يستطيعه له الأجل الكامل التام وفي المقابل الآخر هما في الأثن سواء وإذا عندنا النبي صلى سمع رجل بعدما قتل الجنين وأمر نبي صاسم بذية الجنين فقال رجها من العراب قال كيف يغرم من لا أكل ولا شر ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يوطل قال نبي صاسم سجع كسجع الكهان شمع الكهان في مثل السجع هذا وذنبه من نبي صاسم بهذا هذا كيف يفعل ما لا تطلب ان هاي تقلد الكهان تقلد طريقها طبع منك واحدة نعم لأخي سيتكلف أمر غير مقبول لذا يعني الأكل القضية هذه كن نفسك انظر ما تملك فأطل التأمل فيه ثم اعمل وبعد ذلك ما حصلت منه على النتيجة فهذا هو المطلوب إذن النقاط السبع اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجح الإنسان في حياته صمم على الهدف لا تقلل هدف من هدف إلى هدف من هدف إلى هدف ونصم على الهدف ولا تتراجع إذا أثبت وصمد ونصمد لابد من رفع المعنويات او بث المعنويات في نفسك وفي غيرك لتتفعل معنى لا تتفعل ثم لابد من الترحيات النقطة الرابعة لا تلتفت الى التوافق والصغائر توافق عنه مصائب ولا كذا صغار وكذا او امور اخرى النقطة الخامسة لابد من الترحيات ثم انظر الى نصف الكأس المملوء وانظر ماذا تملك وكن نفسك ولا تقلب غيرك وفي قصة حصلت مثل نحة الجمال يعني ما يشترق الجمال للحب عندنا إذا عندما دخلت عليه بوثينا ومعروف قصة بوثينا جميلة بوثينا فقال لها ما رأى فيك جميل حتى يقول فيك ما قال تثينا وبوثينا وبوثينا وبوثينا chainate watch ما رأى فيك جميلة حتى يقول فيك ما قال قالت الذي رأاه فيك الناس وانتشره الناس فيك حتى يحبونك في نلكا ما شونا بيك سلامة وما سنذيك في الصباح لي لكنه عنده ثلاثه خطه قاسم الذي الذي جعلني يحبوني هو الذي ضاع فيك النص فضحك عليكم مره وامر له بس الحمد لله والله